ليبلوكم أ ي ك م أ ح س ن حملا ولئن قلت انكم م م و ت و ن من بعد الموت ليقولن الذين كفروا, لا يقولن الذين كفروا ان هذا إ ل ا ه حر مبين ولئن أ خ ب ر ن ا عنه العذاب الى امه معدوده ليقولن ما ي ح ب س ه الا يوم ي أ ت ي ه م ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون و ل ن أ د ق ن ا ل إ ن س ا ن منا ر ح م ة ثم نزعنا ه ثم نزعنا منه إ ن ه ل ي ئ و ر وقناه موسوعه النابلسي ل ئ ا ت عني إنه للعلوم ا ا ل ص ا ل ح ا ت أ و ل ئ أولئك ك ل ه م مغفرة و ي ه ولعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك أ ن يقولوا لولا أ ن ز ل عليه كنز او جاء معه ملك إ ن م ا أ ن ت ن ذ ي ذ والله على كل شيء ان يقولوا ن لا اصطفاه قل فاتوا بعشر صور مثله مبتريات ونعوما ت ص ط ف ا ك م من دون الله ان كنتم صادقين فان لم يستجيبوا لكم ف َ ع َ م و ا َ ن َّ م ا انزل َِ بعلم ِِِْ الله َِّ وان َ لا ََ ه إ ِ ل َ ه الا َ هو ُ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 اولئك كانوا ي ع م ل ن افمن كان على ب ي ّ ه من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتابه سائما ورحمه اولئك يؤمنون به ومن ي ت ف ر به من الاحزاب فالنار موعده فلا ت ك ف ي م ر ي ه منه إ ن ه الحق م ربك ولكن أ ك ث ر الناس لا ن ؤ م ن و ن ومن ممن أولق الله افتغى كبدا يوربون ويقول ربهم على الذين أ وأولاء ش ه ا ا ل كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويذبونها وجاوبوه بالاخره هم كافرون اولئك لم يكونوا معجبين في الارض وما كان لهم ا ل أ و ل ي ا ء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون ا ل س م ع وما كانوا يرسلون ر و و أ ك الذين ا أمام إ ن الذين آ م ن و ا و ع م ا الصالحات واثبتوا إ ل ى ربهم أ و ل ئ ك أ واصحاب ل ئ ك ا ل ج ن ة هم فيها خ ا ل ب و ن مثل الفريقين كالاعمى و ا ل أ ص م والبصير والسميع هل يستويان مثلا فلا ت ولقد ن و ارسلنا نوحا الى قومه لكم نذير مبين أ ن لا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم أ ل ي م فقال الملا الذين كفروا من قومي ما نراك الا بشرا مثلنا ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك ان الذين ا هم ارادلنا باهي الراي وما نرى لكم علينا من فضلكم كاذبين ولكن ى ذيلة ربي واهتمي واهتمي رحمه من ع ي و ه ي فهمي اتعلموا ي ك أ م م ز ك و أ ه ت م ي واهتمي لا أ س اهتمي لنا ان اجرينا إ الله وما انا بطالب الذين امنوا انهم ملاك ربي ولكني اراكم قوما تجزلون ويا قوم من ينصروني من الله ان ت ر ك ت أ َ ف َ ل َ ا تذكرون ََُ ولا أ ق و ل لكم عندي خزائن الله ولا أ ع ل م الغيب ولا اقول للذين ك ذ ب ي أ ع ل م ك م لن يؤتيهم الله خيرا الله أ ع ل م بما في أ ن ف س ه م قالوا يا نوح قد ج ا د ل ت ن ا ف أ ك ث ر ت جبالنا ف أ ت ن ا بما تعملون ان كنت من ا ل ص ا ل ح ي ن قال إ ن م ا ي أ ت ي ك م ب ا لو ا شاء وقبل ان ت و ن ا إ ن كان الله يريد أ ن يغويكم وربكم و ي ل ي ه ترجعون ام يقولوا نفترى قل ان ا ف ت ر ي ت و فعلي اجرامي وانا بريء و أ و ح ي إ ل ى نوح أ ن ه لن يؤمن من قومك إ ل ا من قد آ م ن فلا ت ل ت ا س ب ما كانوا يفعلون واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إ ن ه م مغرقون ويسمع وكلما مر عليه ملاوا من قومه سجنوا منه قال إ ن تسخر منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فسوف ت ع ل م و ن من ياتي عذاب ا ل ل ي ظ ويحل عليه عذاب ا ل ظ ل حتى إ ذ ا جاء اهنا فارت النور قل نحمل, قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين و أ ه ل ك الا ما سبق عليه القول ومن امن وما وقال ا ت ق و فيها س م الله مجاها ومرساها ان ربي لغفور رحيم و ي تجري بهم في موت ك ا ل ج ب ا ر ولا ذا موح لابنه وكان في معزله يا بني اظلم معنى ولا تكن مع الكافرين قال ت ا و ي إ ل ى جبل وقيل يا ارض بن عيناك ويا سماء اقلعي وغيظ الماء وقضي الام أ واشتوت عن جودي وقيل مودا للقوم الظالمين ونادى م و ح ربه وان وعدك الحق وانت نحكم الحاكمين قال ياروح انه ليس من اهلك انه ومن غير صالح, ومن غير صالح فلا تسالن ما ليس لك بي علم اني اعدك ان تكون من الجاهلين قال رب اني أ ع و ذ بك أ ن ا س أ ل ك ما ليس لي ه علم و ا لا تغفر لي وترحمني أ ك و ن من الخاسرين قيل يا نهبط بسلام ن ا ولو ك ا عليك وعلى امم ممن معك و أ م م سنمتعه ثم يمس منا عذاب اليم تلك من انباء غير روحينا اليك ما كنت تعلم قبل هذا إن أخار قال فاصبر ا إن يا قوم ل يا اقول ع الله ما لكم من إ ل ه غيره ان انتم إ ل ا مستوون يا قوم لا ا س أ ل ك م ع ل ي أ اجرا لن اجري الا على الذي فطريت افلا تغفرون وجدوا اني بين امي ما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تؤذوا ان تولوا فقال امنتكم ما أ ر س ل ت به اليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا ت ذ ظ ق و ن ه شيئا ان ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء امرنا لجينا هودا والذين آ م ن و ا ما هم برحمه ة منا ونجيناهم من عذاب الضليل قال تعالى جعلوا ب آ ي ا ت ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جدار عميد واطبعوا في هذه الدنيا نعمه ويوم القيامه أ ل ا ان عاد كفر ربهم الا بعد ا لعاد قوم جود م الارض و ا س ت ع م ر و م فيها فاستغفروه ثم توبوا إ ل ي ه إ ن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قل كنت فينا مغدوا قبل هذا ات الان ان نعبد ما يعبد آ ب ا ؤ ن ا واننا لفي شك, وإننا لفي شك م ا تدعونا اليه مريب قال يا قوم أ ر أ ي ت م إ ن كنت على بينه من ربي واتاني منه ر ح م ة فمن يعطوني من الله ان عصيته فما ت ج ي د و ن ن ي غير تقصير ويقع ََ ا َ هذه ناقه َ الله لكم ْ ايه َ فلولا ََ ت َ أ ْ ك ُ ل في ِ أ َ ر ْ ض ِ الله َِّ ولا ََ تمسوها َ ن ُ بسوء ٍُِ ف َ ي َ أ ْ ا ُ ذ لكم ُْ عذاب ََ قلب َ فعطروها ََ فقال َََ تمتعوا َََُّ في ِ ذ َ ا ر ك م ث َ ل َ ا ث َ ة أ َ ي َّ ا م ذلك َ وعد َ غ ي ْ مكذوب َ فلما ََ جاء َ أ م ا ن ا نجينا صالحا والذين آ م ن و ا معه برحمه م ن ن ا ومنشد من يومئذ إ ن ربك هو ا ل ق ر ج العزيز وعقل الذين ظلموا الصيحه ف أ ص ب ح و ا في ديارهم ج ا س م ي ن ك أ ن لم يظلموا فيها أ ل ا إ ن ث م د كفروا ربهم أ ن ا جودا لثمود ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعلم ا حديث فلما راى ي ل وقالت ا جروا أوجة خيفة و ا لا إ نعم ن ا ل ع ا ل ق ق و نوت ومرأتهم م ا ئ م ة فضحكت فبشرنا بالسحاق ومن وراء بالسحاق يعقوب قالت لا و ل ع م اهذا باعي شيطان ان هذا لشيء عجيب قالوا اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم أ ه ل البيت انه حميد مجيد فلما باب عن ابراهيم الرب وجاءته البشرى يجادلنا في قول نوح ان ابراهيم لحريم اوام منيب يا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء امرا أمر من ربك يا ابراهيم اعرض عن هذا ن ه م قد جاء امر ربك و إ ن ه م آ ت ي ه م عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا ل و ط ن سيئ بهم وضاق بهم د ر ع وقال هذا يوم نصيب وجاء ق م ل و ا قولوا كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بلادي هن اظلم لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد قالوا لقد عملت ما لنا ناتك قال أو قالوا مريد ل يا قوة ق لوط انا ربك ر لن يصل اليك ف أ ك ر م أ ه ل ك بقطع من الليل ولا ي ن ت ب ت منكم أ ح د إ ل ا ا م ر أ ت ك انه م ص ي ب ا ما ا ص ا ب ه إ ن م و ع د ه الصبح أ ل ي س الصبح القريب فلما جاء ا خ ن ا جعلنا عاليها س ا ف ل ا و أ م ط ر ن ا عليها حجاره من سجين م و ع د مسومه َّ ة عند ربك وما ي من الضالين ببعيد و إ ل ى مدينه اخاهم شعيبا قال يا قومه الله ما لكم من اله غيره ولا تنقضوا المجيال والميزان إن اني اقام عليكم عذاب يوم مطير ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياء ولا تعفوا في الارض مفسدين بقيه الله خ صل لكم بقيت الله قالوا يا س ع ي ب أ صلاتك ت أ م و ك أ ن نترك ما يعبد اباؤنا او أ ن نفعل في أ م و ا ل ن ا ما نشاء إ ن ك أ ن ت الحليم الرشيد قال يا قوم أ ر أ ي ت م إ ن كنت على ب ي ن ة من ربي ورزقني, ورزقني من رزقا حسنا وما اريد ان اصالحكم إ ل ى ما الهاكم عنه ان اريد إ ل ا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي إ ل ا لله عليه توكلت واليه ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قرب نوح او قرب وجد او قرب صالح وما قولو سن منكم ب م ع ي د واستغفروا ربكم س م ت و اليه إ ان ربي رحيم وجود قالوا يا اشرار ما نتقوا كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضيفا وما انت علينا بعزيز قال يا قوم أ ن ا ر ن ي اعز عليكم من الله واتخذتم اضراءه ظهريا إ ن ربي بما تعملون محيط ويا قوم من على مكانتكم إ ن ي عامل فرب تعلمون من ي أ ت ي ه عذاب وارتقموا اني معكم رقيب ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين آ م ن و ا معه برحمه منا واخذت الذين ظلوا الصيحه فاصبحوا في ديار نجاه ك أ ن لم يكنوا فيها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 ووطعوا في هذه لعنه ويوم ا ل ق ي ا م ة بئس ا ل م ا ل م ر ف و ض ذلك من انباء القرى نقصه عليك. من عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما أ غ ل ت عنهم اياتهم التي يدعون من دون الله, من, دون الله من شيء لما جاء أ م ر ر ب ه وما زادوهم غير التكذيب وكذلك أ ف ظ ربك إ ذ ا أ خ ذ القرى وهي ظ ا ل م ة إ ن أ خ ذ ه أ ل ي م ش د ي د ان في ذلك لايه لمن خاف عذاب الاخره ذلك يوم مجيب لهم الناس وذلك يوم مشهود وما يؤخره الا باجل معدود يوم ياتي لا تكلم نفس الا بذنب إ ثمنهم شخي وسعيد ف ا م ن الذين ش ق و ب ففي النار لهم فيها دفير وشقيق خالدين فيها ما دامت السماوات والارض إ ل ا ما شاء ربكم ان ربك فعل ما واما الذين استعذوا فبالجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض إ ل ا ما شاء ربك بينهم وانهم لفي شك منه مريض وان كل اللما ليوفيينهم ربك اعمالهم انه بما يعملون خطيب فاستقم كما أ انت و انت ا ب معك ولا تقضى انه بما تعملون ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم, وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون و أ ق م ا ل ص ل ا ة طرفي ا ن ه ا ر وازلفا من الليل ولولا الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فان الله لا ي ج ي ع اجر المحسنين فلولا كان من القرون ا ق ذ ت القلوب بنيته ينهون عن الفساد في الارض ضلنا قليلا ممن أ ن ج ي ن ا منه واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك لنملك القرى بظلم و ا ه د ه ا مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أ م ه واحده ولا يزالون مختلفين إ ل ا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت ك ل م ة ربك ل أ ن جهنم من ا ل م ي ن السنه والناس اجمعين وكلا نقصد عليك من انفار الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك فيه هذه الحق وبارئه وذكرى للمؤمنين ق ل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إ ن ا عاملون وانتظروا انا, إنا منتظرون ولله غير السماوات و ا ل أ ر ض و إ ل ي ه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بواصل عما ت ع م ل و بسم الله الرحمن الرحيم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا ا ل ل ه ن ا غ ر ن ا اللهم اغثنا ا ل ص ب م ا أ و غ ي ن ا إ ل ي ك ه ذ ا ا ل ق ر آ ن وان كنت من قبله لمن الغافل اذ قال يوسف لابيه يا ابت اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر, والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين قال يا بني لا تخطط رؤياك على إ خ و ت ك فيكيدونك كيدا إني ا ل ش ي ط ا ن للانسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك و ي ع ل م ك من ت أ و ي ل ا ل أ ح ا د ي ث ويتم ن ع مته عليك وعلى آ ل يعقوب كما أ ت م ه ا على ابويك من ق ب ل إ ب ر ا ه ي م و إ س ل ا م ربك ع لقد م خيصين ل كان في يوسف و إ خ و ت ي آ ي ا ت ل ل س ا ئ ل ي ن إ ذ قال و ا لن يوسف و أ خ و أ ح د ن ا ابنا و نحن م ص ب ة إ ن أ ب ا ن ا ل في ظ ل ا ل مبين اخذوا أو ترحوه أرضا ترحوه ي قال و ح ي ن قائل ل ا منهم لا تقلوا يوسف والفوه في غيابه ة الجب يلتفظه بعض ا ل س ي ئ ا ة قالوا يا ابا ما لك لا تامننا على يوسف وانا له لناصحون ارسله معنا غدا يرتع وينعب وانا له لحافظون قال اني ليحذرني ان تذهب به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون قالوا لئن ا ك ل و الذئب ا ونحن عصبه انائذ ا لخاسرون فلما دابوا به وامنعوا أ ان يجعلوه في غيابه الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشكوون وجاءوا اباهم شاء يفود قالوا يا أ ب ا ن ا إ ن ا ذهبنا ا ل س ل ك وتركنا موت فعندما ت ع ل ف أ ك ل ه الذكر وما انت لمؤمن لنا, لنا ولو وجاءوا على قميصه بدن كذب قال بل تولت لكم انفسكم أ م ر ا ف ص ل ر ج م ي ل والله يستعان على ما تصفون وجاءت س ي ا ر ك ف أ ر س ل و ا و ا ر د ه م ف أ ب ل ى بلوه قال يا ب س ر ا ى وكانوا و س ر و ا ر ض ا ة والله ع ل ي م بما يعملون وشرروا بثمن ب ر س د ر ا ه م م ع د و د ة وكانوا فينا ل ز ا ه د ي ن وقال الذي ا س ت ر ا ه من مصر اجرافي أ ك ر ي م ا هو موسى ان ينفعنا او نفتح له ولدا وكذلك مكنا لنكتب في الارض ولنؤلده من تلال الاحاديث والله غالب على امه ر ولكن اكثر الناس لا يؤمنون ل مما بلغ أ ش د ه اتيناه حكما ع ل م ا وكذلك ل ج ز ي المحسنين وراودته التي هو في بيتنا عن نفسه وغلقت الاهواء وقالت ه ي ت لك قال معاذ الله إ ن ه ربي أ ح س ن نسوا إ ن ه لا يخلق الظالمين و ن ق ر امنت به وهم بها لولا وغابوا على ربه كذلك ل ن ص ف عنه السوء والفحشاء إ ن ه من عبادنا المخلصين وألف للباب يا سيدان قال ت م ان جزاء م أراب يراودتني عن نفسي وجانب جانب من أ ه ل ه ا كان قديسه قدرا لقبور فلما ق ت وهو ن ل راى طريقه قد من دبر قال إن قال اسوه في ا ل م د ي ن ة ا م ر أ ة ا ل ع ز ي ز تراه ف ت ا ة عن نفسي قد اشرحها حبا إ ن ا لنراها في ظ ل ا ل مبين فلما سمعت بمكرهن أ ر س ل ت اليهن و أ ع ت د ت لهن متكئا وآتت, واتت كل و ا ح د ة منه ونسكينا وقال ت فلما رايناه أ ك ب ر ن ا ه وقد قال اني عن وقلن حاشا لله ماذا بشرى الدنيا إ ل ا ملك كريم قال ب ذ لكن ا ل ن ب ي لمتنني فيه ولقد ر ا و ت ه عن نفسه فاستعفر ولئن لم يفعل ما امروا لنجزلن وليكون من الصابرين قال رب السجن أ ح ب إ ل ي مما يدعونني اليه و إ ل ا تصرف عني كيدهن أ ص ب إ ل ي ه ن و أ ك ن من الجاهل فاستجاب لنا ر ب ه ف ص ا ف عنه غيرهن انه هو السميع العليم ثم ما بالهم ن بعد ما ر أ و ا ا ل آ ي ا ت ل ي س ك ن و ه حتى حين ودخل معه ا ل س ج ن فتيات قال أ ح د م ا اني اغاني ا ح س خمرا وقال الاخر اني أ غ ا ن ي احمل فوق ر أ س ي خبزا ت أ ك ل الطير منه نبهنا ب ت أ و ي ل ه إ ن ا نراك من ا ل م ف س ي ن قال لا ي أ ت ي ك م ا طعام ترزقانه إ ل ا ن ب أ ت ك م ا ب ت أ و ي ل ه قبل أ ن ي أ ت ي ك م ا ذلكما مما ع ل م م ن ربي إ ن ي تركت م ل ت قوم لا يؤمنون بالله و ه و ب ا ل آ خ ر ه م ك ا ز و ن واتبعت مله آ ب ا ئ ي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا أ ن نشرك بالله من شيء ذاك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أ ك ث ر من الناس لا يشكرون يا صاحب يا السجن أ ر ب ا ه م متفرقون خير اله واحد فقهار ما تعبدون من دونه إ ل ا أ س م ا ء سميتموه انتم واباؤكم ما أ ن ز ل الله بها الانس صار ان الحكم إ ل ا لله أ م ر أ ن لا تعبدوا إ ل ا إ ي ا ه ذلك الدين القيم ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون يا ص ا ح ب السجن أ م ا أ ح د ك م ا فيسقي ر ب ه ا الخمراء و أ م ا الاخر فيسلغ ف ت أ ك ل الطير من ر أ س ه قضي ا ل أ م ر الذي فيه تستبتيا وقال ا ل ذ ي ظن أ ن ه ناج منهما ا ل د ن ي عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فليس في السجن بضع سنين وقال الملك اني ارى سبع ط ر ا ت سمان ي ي أ ك ل ه ن سبع ج ا ف وسبعه مناف قبض و أ ب ر يا بساط يا ايها ا ل م ل و د و ن ي في رؤياي ان كنتم للرؤيا ت ع ب و ن قالوا أ ض غ ا ث أ ل ح ل ا م وما نحن ب ت أ و ي ل ا ل أ ح ل ا م بعالمين وقال الذين جاء ن ه م ا وادكر بعد غمه انا أ ن ب ل ك م ب ت أ و ي ن ه ف أ ر س ل و ن ي و ث ف ا ن ه ا ل ص د ي ق افتنا في سبع نقرات سبان ي أ ك ل ه ن سبع ر ج ا ف وسبع قنبله خضر و أ خ ر ياد ا ا ت لعلي أ ر ج ع الى الناس لعلهم يعلمون قال ت ت ر ع و ن التبعسين تبع دابا فما حصدتم فذروه في ص و ب ر ه إ ل ا قليلا مما ت أ ك ل و ن ثم ي أ ت ي ه ن بعد ذلك سبع ش ز ا د ي ا ك ل ما قدمتم لهن الا قليلا منهم ثم يتم أ بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصمون وقال الملك ائتوني به فلما ج ا ء الرسول قال ارجع الى ربك ف ا س أ ل ه م ا بال نسوه التي قد طغت اجله ان ربي بكيدهم نعم قال ما حفظتن ان راودتن يوسف عن نفسه قل لا حاجه لله ما علمنا عليه من سوء قال ا ب ر عبد العزيز الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصالحين ذلك ليعلم اني لاتخلو بالغي وان ر الله لا يهديك ي الى الاحسان